اللهم وانزل على اخواننا المستضعفين من النصر والتمكين أ ض ع ا ف أ ض ع ا ف ما نزل عليهم من البلاء اللهم يا إ ل ه ن ا ويا خالقنا ويا رازقنا ارفع ما حل م إ خ و ا ن ن ا المستضعفين في بلاد الشام وفي كل مكان م فل س و ع ه النابلسي ف س ك للعلوم الاسلاميه ت م ف ض ي ا ل د ك و ا ت ب النابلسي موسوعه ا ل ق ا ب ل ه م للعلوم ا ل ا س ل ا م ع ه